والليل إذا زعي كل on Oh Shout out, لم يجدك يتيما فاوئي ووجدك الله <تصفيق> ma valeur لم نشرح لك صدرك ووضحنا عنك وزرك الذي E إِلَى ربك فَكَبِّرْ وَابْتَغِ T.O. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافه I'm back. الله العليم الفا